بسم ايام ل ل والابن والروح القدس الاله الذي له و ما ن ل الى الابد ولابد ا ن امين وصدق ولا بد ان إيه ان و وصدق تصدق ايام ما ايه كان عايش البابا كيرلس كان في و ا ح د ة س ت ة عندها بنت عمرها خمس سنين سبع سنين البنت يعني في يوم من الايام س خ ن ت على ما ا ليل ل تاني يوم البنت ماتت وكانت البنت و ح ي د ة الست فضلت ط ل ت م ط ل ت م ط ل ت م ب ط ر ي ق ة يعني فيها شيء من الجنون على مدى يمكن خمس عشر س ا ع ة م ت و ا ص ل ة كل ما يسكتوها ط ل ت م ط ل ت م ط ل ت م ل غ ا ي ة ما بعد عنكم نظرها تحاش فبعد ما بدت ا ل أ م و ر تهدى ش و ي ة و د و ه ا الدكتور واثنين وثلاثة الدكاتره قالوا يعني ال... في تهتكات في ا ل ش ب ك ة ا ل ب ص ر ي ة والعلاج يعني قد يجيب ن ت ي ج ة وقد ما يجيبش يعني الامل مش عايزين ندي امل فلا حصل ان ي ا س ت طبعا موقف في شيء من ا ل ي أ س وفي شيء من الاحباط وفي شيء من الحزن وفي شيء من الزعل في شيء من ا ل ك آ ب ة في شيء من فقدان البنت م خ ل ي عندها م ر ا ر ة تعمل ايه فالناس ق اول هتعالي ا زور ي البابا كيرلس و فا كان البابا كيرلس و عايش فا وحده حطها في دراها ع ك د ه ب ت ق و ل ه صليل ها سيدنا ما ق ا ت و ش ا ك ت ر من ايه صليل ها سيدنا سيدنا البابا حطي ido صليب على رصا كدا ه ق ل اه بنتي مسمعتيش لا ت ح ز ن و ك ا ل ا ت ي ن ل ا ر ج ا ء ل ه م بتلتومي ق و ل ي ه ع ل ى حالي ا بنتي بعض القداس هتشوفي الست ة حضرت القداس وبتقول انها بعض القداس حست بنغز ابر في عينيها اثناء ما البابا ك ر و ل و س كان بيرش الميه نغز ابر في عينيها فبعد ما حست بالنغز د ه ب ت ع ر ق في عينيها بصت لقت نفسها فتحت ورجعت م ا ش ي على رجليها ورجعت زي الفل ورجعت يعني واخده د ر ت ان الحزن ان ا ل ك آ ب ة ان عدم الايمان عدم الاتكال على الله عدم التسليم بيؤدي الى خ ط ي ة اخرى اسمها فقدان الرجاء وصدق ولابد أن, ان تصدق واحدة معروفة لكاهن معروف فاضلة ست لكاهن يعني في يوم ا ل أ ي ا م ح س د بالم في صدرها وهي عندها في الوقت ده حوالي أ ر ب ع ي ن س ن ة هي طبعا ً دلوقتي بقت م س ن ة خالص فالمهم يعني قالت لزوجها أ ن ا عايز أ ر و ح أ ك ش ف قالها روحي يعني اطمني فيش مشاكل يعني فراحت الدكتور يعرف زوجها فاللي حصل رفع س م ع ت التليفون وقال له انت ازاي ساكت عليها انت عارف عندها ايه قال, له ايه دكتور؟ قال عندها ورم عندها و ر في ص د ر ه ا انت ازاي ساكت انت عارف الورم ده معناه ايه قاله يعني ايه قاله انت دي خ ط ي ر ة جدا دي عايزه ع م ل ي ة و ب س ر ع ة ماشي عايزه ع م ل ي ة وبسرعه ة يعني يعني قدام ا ل أ م ر الواقع دخلوا ست قط ض العمليات فالدكتور جاله ش ي ء زي هاتف كده قال بدل ما تبتر الستر ا ف ت ح وكان من ربنا فتح ا ل س د ر بالمشرط لقى جواه غ د ة م ح ج ر ة ع ب ا ر ة عن لبن ناشف من م د ة و ب د أ يكبر يكبر يكبر ل غ ا ي ة ما جاله وقت عمل زي ا ل ك و ل ك ي ع ة فراح ش ا ي ر الورم ده وحلله طلع كويس جدا فقالولها ا ايه حكايتك من س ا ع ة ما قلنالك ورم قالت انا هقولكم اصلا رحت عند البابا كيرلس و و والبابا كيرلس و و عطاني ق ط ن ا ل زيت دهنت بيها سدري فحول ا ل ش ي ء الى ايه الى شيء وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند, إيه؟ عند الله انا عارفه ان ربنا عظيم جدا في افعاله هل يستحيل على الرب شيء في حاجة ربنا مايقدرش عليها لكن هذا هو الله وصدق ولا بد أ ن تصدق واحد أ ه د ى واحد ص و ر ة ورق للبابا كيرلس عجبته قوي حب البابا كيرلس خالص فراح عند بتاع ا ل ب ر و ي ز قال له اعمل لي أ غ ل ى ب رواز ل ل ص و ر ة دي قالوا دي طبعا الرجل ما عرفش دي قال له للاسيس ده طبعا ا ل ر ج ل بتاع الباروس م ا ع ر ف ش ا ل أ س ي س والمطران والبطره قال و ا له يعني في برواز بتسعين جنيه قال و ا لو عندك أ ك ث ر من تسعين جنيه اعمله عمل برواز ث خ م جدا للبابا كيرلس و أ خ ذ البرواز وروح يقول ل م ر ا ت ه ايه ر أ ي ك بقى برواز قول البرواز ده ي س و كام قتله عشرين جنيه قال هلا فوق ثلاثين جنيه اربعين جنيه خمسين جنيه تسعين جنيه ليه يعني هو قال مش البرواز هيبقى زي اي برواز يعني والبابا كروله يزيد عن ب ق ي ة الناس يعني هي اللي جابته ايه لنفسها وعلق البرواز و ا ل ر ج ل يعني زي ما ت ق و ل ه صدم من كلام مراته فدخل نام و س ب ه ا ف ا ش ودخلت ي ة و بتقول له فلان فلان قال لها في ايه ق ت ل قوم قال له ا ل ص و ر ة اللي انت جبتها م و ل ع ة مولعة قتل اي ام ده هتعمل حريقه في ا ل ش ق ة قال يبص الراجل ل ق ى فيه قلت ل شايف اه الدخان طالع قال لها استني بعد ش و ي ة لقوا الدخان ده مش دخان ضبخور لان ص و ر ة البابا كوروس اللي برزها و الراجل فيها ش و ر ي ة فالشريه بتاع البابا كورلس اشتغلت في, في الصوره فالشقه تمرد بخور فالست وقفت تبكي تقوله ل س م ح ن ي يا سيدنا تسعين ج ن ي ه ده انت ما قامك ص و ر ة ببروز تسعين ج ن ي ه ده انا غ ل ط ا ن ة كنت م س ت ك ت ر عليك تسعين ده انا لو اطول اعملها م ن ن عيني اعملك ل البروز ا واعتذرت واقدم ت ت و ب ة وصدق ولا بد ان ايه ولا بد ان تصدق هو ده عمل ا ل ن ع م ة يا احبائي الله يريد الجميع يخلصون والى م ع ر ف ة الحق ي ق ب ل و ن ياريت ربنا يدينا و ي د ي ك و ن ع م ة ونقول له خدنا على جبل عالي وهنينا ب ج ل س ة معاك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك صدق ولا بد ان تصدق ابونا مينا المتوحد لما كان في مصر ا ل ق د ي م ة وهو عايش في ك ن ي س ة مريمين الزهراء اللي هو البابا كيرلس و و قبل اللي ما يبقى بطرك يعني كان معاه ت ل م ي ز رهبانه عايش معاه بيخدمه على امل ب ك ر ة و ب ع ض ه يبقى راهب فهو يظهر نوى يرهبنه فقال له يا بني روح سلم على اهلك وناسك يا ابني عشان يعني مشتقين يشوفوك قال له يا ا ب و ن ا انا مبسوط ومش عايز اروح كده ولا ر و ح ولا اجي انا مبسوط كده قال له يا ابني, روح شوف أهلك يا ابني روح مع مخيله فندي مخيله فندي اللي هو اخو سيدنا يعني ق ب ن م يبقى قسيس في مصر ا ل ق د ي م ة خدوا معاك يا مخيله فندي اسكندريه يزور اهله وناسه اسمع يا ابني ابن ا ل ط ا ع ة تحل عن ل البركه روح الله وضب هدومك اللي راح يوضب هدومه اختف ى نزل مخيله فند ا يدور عليه في الحوش في ا ل ك ن ي س ة في و ق ف دوره ا ل م ي ة في أ ي ح ت ة طلع لابونا منه قال له كده أ ه ل و ا د هرب كده برضه يابو يابونا مش عاوز يسافر قال له م ن قالك يا عم انه هرب قال له نزلت يابونا دورت عليه ل في ا ل ك ن ي س ة ولا في أ ي ح ت ة تحت خالص مش عاوز اي حته قاله يا عم هو تحت قاله يابونا يا ادورت عليه قال له لا يا ا خ و م دورتش كويس قال ل ادور عليه فين قال له ا ن ت ا ل خش ا ل ك ن ي س ة قاله بعدين قاله ل التالي المعمودية عليها صاد ا غطى كبير نفسي ت خ ب جوه و ا ل م م ع د ة مثل اعرف فندي عرفت الغطى لا الاخ طالب ا ل ه ب ا ا ن ر ز جوه المعمودية وقاعد م س خ الطريق له قومي يا عم. قال قومي عم يا اعرف عرفتي ليفسي ازاي قال له هو اللي قاعد فوق ده في ح ا ج ة بتستخب عليه م ن ت عارف صدق ولا بد أ ن تصدق بابا كيرلس ع ل ى ك د ه يا ج م ا ع ة كان مثال للإتضاع مثال حي ل ل إ ت ض ا ع يعني مثلا ه ق و ل ل ك م موقفين يدلوا ع ل ى إ ت ض ا ع البابا و س م ح ت البابا سماح والغفران والقلب الحنين ونسي ا ل أ س ي ه والعظمه اللي كانت في قلب البابا كيرلس فواحد ك ا ن ر ا ح للبابا كيرلس وهو بابا قالوا يا سيدنا عندنا واحد عيان وعاوز قطنه زيت ق ا ل له آ ه يا بني وماله فراح البابا كيرلس جاب إ ز ا ز زيت كبيره ة ك د وجاب قطنه وبيعملوا يبللوا ل ق ط ن ه بالزيت فالراجل مدد ايده عشان ياخدها نزله قطنه زيت على يد الراجل و قالوا خلاص يا بني شوفي اغسل ا ب ن ديك في الحوضه وتعالى ا ل ر ج ل راح لاقى ص ا ب و ن ا قاعد يصبن ايده ويغسل ايده كويس بعد ما غسل ايده كويس بيتلفت و ا ر ع عشان يعني يروح ع ن ي ي سيدنا لاقى البابا كرولس و ق ف ماسكله الفوطه عشان ينشف ايديه شوفوا اد ايه و د ا ع ت الراجل شوفوا اد ايه اتضاع البابا شوفوا ادي إ ي ه ا ل س م ا ح ة و ا ل ا ب و ة يا سيدنا ل ع ف و قالوا لي انت مش ابني هو عيب لما ا ل أ ب يمسك لابنه الفوطه يابني يا ا ب و ة ع ج ي ب ة اديكم ب عجيبة و ة أ موقف تاني على س م ا ح ة البابا وقلبه الحنين واحد في اسكندريه على ما أ ف ت ك ر اسمه نظم ب ه أ ي ا م خلوه كرسي قبل البابا ما يبقى اترك قالوا دا المرشح راهب اسمه أ ب و ن ا مين المتوحد كتب مقالات في الجرايد ضد مين المتوحد ده قال عنه ان ده راجل صحار ورجل مش مظبوط وراجل صفته وصفته وابداء والمهم يعني شرح بإيه بيه الايه الدنيا لكن ربنا عايزه فجيل بابا كرولس بابا ترك وراح ا س ك ن د ر ي فالمهم نظم بيه ده قال عليه ح ل و ميعرفش شكلي انا خش اسلم عليه وهو يعني هيقول لاسمك ايه فالبابا كرولس داخل واقف كده بيسلم ويد صاحبنا يسلم سلام يا سيدنا نورت الكرسي ق اللون تشايف كدا يا نظمي بيه الرجل وقفت ص م ر لاكلك لأ بابا كلوز بشوش ك د ه وحلو و ب ي ن ب س ط ق اللو م ا ت ز ع ل ش من ي ط ا ب يا سيدنا ق ا ل ل ا لا يبني وانتشر ح ت ي ن انا انتشر ح ت ابونا من المتوحد وابونا من المتوحد مات يابني يا انا ا ل و ق ت ي اسمي ام بكرولوس ا انا مالي ومن المتوحد يابني يا, يا حبيبي دنتابني و انا ب و ك وانت متكنش ا و زعلان مني يابني يا هو مين يزعل من مين ولا مين غلط في مين ولا مين احق بالندم و ا ل ت و ب ة البابا كيرلس كان مثل حلو للحب والقلب الكبير يعني من ضمن الحاجات ا ل ج م ي ل ة ابونا يوسف اسعد الله ينحن ف س ه كانت تعرض ل م ش ك ل ة م ع ي ن ة يعني في, في ا ل خ د م ة فقال يعني انا, كان خالص قال أنا مش افتح حد في الموضوع ده لكن اروح اقول ه لابويا امبى ايه امبى ك ر و ل س فاول ما دخل على امبى ك ر و ل س والاتنين اتقابله في السنه قال له تعالى حبيب ابوك ت ع ا ل عملت ايه في الموضوع اياه قال له موضوع ايه يا سيدنا قال له الناس ح ق و ل ك عليه م ب ا ر ح قال له حد قال قداستك قال له لا يا بني اصل انت مش عارف الموضوع انا هقولك الموضوع وبدل بابا ك ر و ل س يشرح له تفاصيل كانت خ ف ي ة ع ل ى ابونا يوسف ريحه ابونا يوسف خالص في الموضوع اصل السر يا ج م ا ع ة زي ما بيقول السيد المسيح اعرفه خاصتي وخاصتي ايه تعرفني علشان كده يعني الحب والداله و ا ل ا ب و ة اللي كانت بين البابا ك ر و ل س واولاده و ل م ص د ر ه ا ا ل روح القدس ا ل روح القدس م ر ة ا ل بابا كرولوس كان في دير مرمينه ا و ق ا ل لعم عزم الله ي ن ي ح نفسه و ي ر ح م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ف و ن عندنا هنا قال ي ي عزم ي ا ي ب ن ي جهز ا ل ع ر ب ي ة عشان نسافر ي ا ي ب ن ي قال ي ي حاضر ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي عم عزمي عنده ف ك ر ة طول ب ع ا ط عمره سواء لما الرهبان مش ع ا ر ف ي ز ق و في ا ل ع ر ب ي ة المهم يدور ا ل ع ر ب ي ة يحاول يطلع بيها في ح ا ج ة إ ث م ه ا ستونت ا الدبرياش فوتت ا ل ع ر ب ي ة مش هتتحرك من مكانها فرح يعني ا ل اعمل ايه راح أ ق و ل لسيدنا العربيه ة إ ي ب ايه يعدوا يوم ولا اثنين لما العربيه ي ة إ تتصلح مش هتخرب الدنيا يعني هو رايح لسيدنا في ا ل س ك ة كده من ن ا ح ي ة ا ل ع ر ب ي ة بتاع ل ق العواصف قامت والزوابع والوحم غش يشوف قدامه نص متر دخل قال له يا سيدنا ا ل ع ر ب ي ة دوران مش عايزه تدور ولما دورناها مش ع ا و ز ة تمشي ولو حبيت تمشي د ل و ق ت العواصف ق ي م ة مش هنشوف قدامنا فايه ر أ ي قداستك قال له هو عمالها يا ابني قال له مين اللي عملها يا سيدنا قال له انا هوريك دلوقتي تعال سحب العكاز بتاعه الصليب وراح وقف قدام ص و ر ة مارمينه وقال له انت عاوزيه يعني مش كفايه تلات ايام يعني احنا قررنا نمشي يعني هنمشي وبطل الحركات دي هاتي عزمي يا ب ن ي ك ب ا ي ة ميه عم عزمي جاب ك ب ا ي ة م ي ة وراح رشم البابا كروله الصليب كده عالناوح ده العواصف سكتت وراح نفخ في ا ل م ي ا ت ورشمهم ع ل ى ا ل ع ر ب ي ة و رجب ا ل ع ر ب ي ة دور يا عزم يا بني ا ل ع ر ب ي ة دارت الله دا احنا مدورينها ب ط ل ع الروح ت س ع رهبان كانوا بيزقوا في ا ل ع ر ب ي ة بتاعت البابا وش قالو سيدنا دارت قالك مش هتمش قالو اطلع يا بني ما خلاص اصطلحنا مع م ر م ي ن يا بني عم عزم حط رجله عالبدال ل ى لا البدال عالي دور ا ل ع ر ب ي ة طلعت واسم الصبي يعني يمكن ما عطيتش من ساعتها صدق ولا بد ايه ع ب د و مرزول و س عبيدك ش ي ء مش معقول ترفعني ب إ ي د ك خلتني حبيب يا أ ع ز حبيب أ ن ا شاكر فضلك